يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 ولن يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون